والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رَضِيَ رضي الله عنهم, عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين في. ذلك الفوز العظيم